عَلَ الْأَرَائِكِ يَوْمَئِذٍ مُرْصُودٌ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِذَا السَّمَاءُ شُقَّتْ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 সংসুমু বয়স ইনকি অ্লিহীন শ্রু ইন্ন অল বাল ইউনবি فلا أقسم بالشفق والليل وما وثق والقمر إذا التسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون